قد تذكرت قد تذكرت كل شيء الآن عزيزتي ما أجمل يومي كم أشعر بالصفا أيامنا تصبح أجمل بوجود الأصدقاء كان حلمي أن أجد بلا عنا قادرين على العطاء وناس دوما حولنا وناس مخلصين كاهل وسط طائف الطيبين وناس دوما حولنا لا نفتقد الحنان بوجودك نجد الامان ما احنا الحظ ما اصفى سما كل الاشياء جميله في عيني هي تشع ضياء اسمع قلبي يقول سعادتنا بلقا نجد هم ماذا نجد الامان وهم يخبرون لنا ان كنا مخطئين يحملون معنا عبء السنين وناس دومن حولنا ناس مخلصين ك سندوم من حولنا لا نفتقد الحنان بوجودهم على نجد الامان <تصفيق> هيا يا احبائي الغداء جاهز على الطاوله ماما لحظه <أه> انتظرني نيكولاس لقد تذكرت لقد تذكرت كل شيء الان